وكانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم ولأهمية الأذكار والآداب جمعت فيهما أحاديث توخيت فيها الصحة واجتهدت في تبويبها وترتيبها وبينت غريبها وقسمته إلى قسمين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 من متون طالب العلم ليكون عونا للطالب على مبتغاه اسال الله ان ينفع به ويجعله ذخرا لنا يوم القيامة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفضائل فضل طلب العلم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 اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء الصلاه الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه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 قال ابو هريره رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه سكته نيه قبل ان يقرا فقلت يا رسول الله بابي انت وامي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد فما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الدعاء قبل السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر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 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اقرا بالمعوذات دور كل صلاة دعاء القنوت قال الحسن بن علي رضي الله عنه علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات نقولهن في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليك تبارك ربنا وتعاليك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك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 وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته المرض من أحس بوجع في جسده عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه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 أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده باجل مسمى الدعاء للميت بعد دفنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل دعاء زيارة المقابر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 اللهم هون علينا سفرنا هذا وطغ عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم إني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل واذا رجع قالهن وزاد فيهن ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون اثناء السفر قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا اذا اسحر المسافر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر واسحر يقول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 ورب الارضين وما اقللن ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح وما ذرين فانا نسالك خير هذه القريه وخير اهلها ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها الرجوع من السفر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 وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات المشعر الحرام أت النبي صلى الله عليه وسلم المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس رمي الجمار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 واغفر لهم وارحمهم النكاح الدعاء للمتزوج كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير ما يقول إذا اتى اهله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 قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم خلقت نفسي وانت توفاها لك مماتها ومحياها ان احييتها فاحفظها وان أمتها فاغفر لها اللهم اني اسالك العافيه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال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 وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا من مِنْكَ منك إلا إليك بِكِتَابِكَ بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت مِنْ من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على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 ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا واستجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الرؤيا الصالحة قال النبي صلى الله عليه وسلم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 ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة تعويذ الأولاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن اباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق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 ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه الحوطلة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة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 فقال رجل من القوم يا رسول الله إني لأحب هذا الرجل قال هل أعلمته ذلك قال لا فقال قم فأعلم قال فقام إليه فقال يا هذا والله إني لأحبك في الله قال أحبك الذي احببتني له إذا رأى نعمة على غيره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 استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الدعاء لمن صنع معروفا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 قال النبي صلى الله عليه وسلم أبر البر ان يصل الرجل ودأ به صلة الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصر رحمه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ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 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره اكرام الضيف قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه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 أدب الانتعال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعلى احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا وجوب إعفاء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 السباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة الغيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفيه كذا وكذا تعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت قال النبي صلى الله عليه وسلم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 ويلك قطعت عنق اخيك قالها ثلاثا من كان منكم مادحا لا محاله فليقل احسب فلانا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا ان كان يعلم ذلك منه الاخلاق حسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم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 الخلوة بالمرأة وسفرها بلا محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن المرأة إلا ومعها محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن الشيطان ثالثهما لقاء الله